فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَا شَاكِرٌ وَإِنْ مَا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان انزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينه ويتيم واسيرا 121. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 122. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطريرا 123. فوقعوا الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 124. وجزاه صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنيلا ويطاف عليهم بآني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 اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آلِيَائِهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 هُوَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّا أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا